والعالمين اللهم بالعلم العالمين عاملينا يا رب العالمين على كل شيء قدير اجعل اعمالنا خالصه لوجهك على محمد الله تعالى واما مختلبا بعضه حسي وبعضه عقلي تقولك رائث شمساً وأنت تريد إنساناً كالشمس في حصن الطلعة وهو حسي ونباهة الشام وهو وهي عقلية هذا هو الشاسي جميعاً فأسبره سيوها من ولا الجامع بينهم حسي وعقلية فأسبره فهو حسي وبس أنا فأسبر من الجامع أسبر إذا ما دستك الله واحد منه. وذا ما ما اعدته وحده على ما سابين دا بسبرنا ظاهر بين الناس وبس ابو حسين بسبره عقلي وبس لا قلنا انه ما اراضي شباهه لا في واحد منهم قارنه بيقولوا انه مختلف بشرطه انه لا يكون جامع الا مجموعين مجموع على العقلي والحسي كل واحد بانفرد ما هو اسمه يلا إذا هو بأسبر من غير هو إذا هو مقصود در حينها بأسبر يشبه إنسان كالشمس فيه بحسن الطلعة ولا ها بشي نبه كل التشبيه هم ما هو عالم كل التشبيه هم من غير كيف؟ أيوه أيوه أشتيت ما في ذي مثلا مقصده إنشتيت شبهه من كل الأوجيب إن الإنسان أشبه الشمس بحسن الطلعة وبي نبه وإلا عطف على قوله وإلا كان وإن كان حسيين أي وإن لم يكن الطرفان حسيين فهما أي الطرفان إما عقليان لك كلف الحسيين وبالنسبة للوجه فأنا عقلي ولا حسي ولا مختلف أقل عجل إما عقليان نحو من بعثنا من مرقدنا فإن المستعار منه الرقاد اين نو على ان يكون المرجد مصدرا وتكون الاستعاره اصليه يتبع ما جيت تبعيها على المصدر عشان له معنى هذه ما احد تشيل واحد انها ادري واحد المرجد واحد منهم من المكان ما معنى رحم واحد لها من الرقده <تصفيق> يعني يعني قاعد انا اول نفس البعض حين وضعنا واحد لها الخروج من نقول دعمه القيامه وخرجوا الناس <تصفيق> لكن مش دينا لا يعني واحد انها معنى البعض من الرقده نفسه البعض من المكان والله <تصفيق> لازم وتكون الاستعاره اصليه وعلى انه بمعنى المكان إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر لأن المقصود بالنظر في المكان وسائل المشتكات إنما هو المعنى القائم بالذات لأنا أستاذ ذلك جي تبعي واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى وستسمع لهذا زيادة تحقيق في الاستعارة التبعية هو ضروري فيها لا حينها فاستعارها التبعية القائل المعنى لأنها اعتبر التشبيه في المصدر هالمرقد ها يعني مرقات كانك على من, كأن من الرقده ما بغير نظر الى المكان عمي الشمخه ها وإذا قلنا ها المراد, المكان إذا إذا إذا المراد المكان اذا المراد المكان اذا من المكان الى المصدر لا انا اعتبر يعني الركن ضروري اه اننا نقصد بنظر في الرقم زي هو المعنى القائل بالذات الله اذا هو على المصدر الروقات اي الروقات للحين اذا بلدي يسميها استعاره هو اراد التشبيه من بعد هنا ان من المكان بالمرجع الى المصدر الى النوم ما بلا كانه بعثنا من المكان بعده بعد المن ودكنا من المكان له. للمصدر يعني انما هو معنى قائل بالذات وهو وشو معنى قائل بالذات المستر؟ المستر؟ المعنى, المعنى المعنى المرقات المرقات. المكان, المكان. والمعناه ولاش الرقاد المسطر هو ليش؟ هو مقصود لا هو اراد يقوله من بعدنا من بعد مرقدينا المكان, المكان. ها باير قايره واذا سماوها تبعيه لانها راجعه قبل ان ان اراد اه ان اراد من اصله ياهو بعثنا من النوم في قاهية ما فيها لا تبع ولا إن أراد المكان. المكان بل مرقع إلى المصدر المصدر المعنى بيقولوا المصدر والفعل والحرف وكل هي تبعية راجع إلى المعنى والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل والجامع عقلي المصدر ولا اه ولا الموت ولا عدم ظهور الفعل كلها امور عقليه وقيل عدم ظهور الافعال بالمستعاره اعني الموت اقوى عدم ظهور المستعاره قال هو اقوى من النوم عندنا النوم اديه والموت من النوم ومن شرط الجامع أن يكون المستعار منه أقوى فالحب أن الجامع أو هو, هو البعث من عشتي الآن بس من عشتي لكي يبين القوة فيه أو لا. قال ها الأشكال أن نقول أن الجامع هو البعث ذاك بعث من النوم وذاك بعث من, من, من موت هو البعث الذي هو في النوم أظهر وأشهر وأقوى بعدها من ايه لا شيء القيام بعد النوم ومعنى القيام بعد ما قل الواحد هو فيها أقوى من اللي من الموت هو أقوى نفس... عن أصل يعاد بهج عاد بهل حياة ولما لاك ما عبه حياة فإذا القيام منه هو أقوى من القيام من اللي من الموت شو نرى واش أتبه مماتوح أبعاثي صعب لكن يعني البعث من النوم هو اقوى من من الموت اي يفهم واحد لا ما لان بعد الحياه موجوده فيه هذاك ما عبش انا يفهم في بعده يعني من الموت اه عرفوا شبهه يشتي ان شبهه بالنوم قلنا ما هو ابوه ها ما هو ابوه بعد الممات ما هو شيء في في الآية أن الشبه الميت بالنايم ها في إذا شبه الميت بالنايم فلا بد أن يكون وجه الشبه في النايم فالنوم أقوى لجل هي صفرة تشبيه أيوه ها والشغال هو البعث فالبعث في النايم هو أقوى من البعث فلايه الميت ليه ها يبدأ عفهم وجه الشبه الحين وجه الشبه في بالميت هو اقوى من وجه الشبه في النايم القيام القيام من النوم هو اقوى من القيام من الموت اولى هذا النوم النوم هذا يا عندك ها وجه الميت بالنايم وجه الشبه والبعد ايضا البعد فالنوم اقوى اما اذا قلنا هلاش عدم ظهور الفعل فهو في الميت اقوى من النايم قال لكنه مما لا شك لي كوني والله باقع في النوم النوم ما في شبهة ما الموت عد في شبهة بعضهم بينكر عليه وقرينة الاستعارة هو كون هذا الكلام كلام الموتى الواحدها أشبه من قرينها ما أراد الحقيقة بعده بعد النوم قال كون الكلام موتى هي القرينة مع قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل بعدها فهذه القرينة أنها أراد ليه أراد الموتى ما أراد بعد النوم ما بوعد من الله بالبعد بعد النوم وإما مختلفان أي أحد الطرفين حسي والآخر عبري والحسي هو المستعار منه نحو فاستع بما تؤمر فإن المستعار منه كسر الزجاجة وهو حسيون الكسر الكسره اشتي كسر ازقاق ما هو والمستعار له التبريق والجامع التاثير وهو معقليا كلن بيتاثر الكسر وال... والتبليغ يحصل بهم تاثر والمعنى أبني الأمراء أبني الأمراء يعني في قوله أصدع والمعنى أبني الأمراء إبانة لا تنمحي حين شبهه بل كسر حين قال أصدع يعني كأنها أبلغ الإبانة فيها لأن ذاك نسبة يدلل منها حين لو كسر ما عبد يصبر يتراجع ولا يترحم يبين. يبين. ها؟ يبين. ما هو يبين لا. حين قال إبانة لا تنمحي ظهرت من قوله في مصر حين قال إن كسر الزجاج مع البيض مع البيض يعني وهو ظاهر بيين مع بسبريت لك وذا كذلك أبن إبانة واضحة بيينة مؤثرة ما يعد مع تنمحي ولا تزول ماذا يقولون شبهها لأنها من أجمارها يعني البانا ما بصدق. بصدق. لا الظاهر بيها شيء أن الكسر في الزقائق بيهه ظاهر بيهن ألا واظهرنا يعني ما هو مثل كسر في خشاب ولا في اي شيء هو ظاهر ومبين فاذا هذا المقصد ثاني شيءنا مع بي صبرين قبل لكن معنى صدع ما باذي ذا هي هل... التباطي هذا زي كذا اللي <تصفيق> بيقولها بيقوله لها صدع هذا بين بناء ولا شيء هذا يقول صدع هذه يقولها على الزياد فإذا نشتين بها فائدة ولا ماء ونشبهها قال وإن ما عكس ذلك أي الطرفان مختلفان والحسي والمستعار نحو إنا لما طغ الماء وحملناكم في الجارية فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي والمستعار منه التكبر والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليا الجامع الله ان ما هو الاستعلاء راس كل شيء الاستعلاء هذا و التكبر كان هو الاستعلاء ذاته <تصفيق> <تصفيق> <أيوة. تصفيق> ما بيقال لك أي. ما بيقال كل ما نطق بالتكبر والله هو معناه ذاك الاستعلاء الظاهر البين. كل واحد بيفهم والجامع للاستعلاء المفرط وما عقلي التكبر والاستعلاء والاستعاره باعتبار اللفظ المستعار جسما لانه الا لفظ المستعار ان كان اسم جنس حقيقه او تاويلا كما في الاعلام المشتهره بنوع وصفيه في الحاتم الذي هذا اسم جنس حقيقه ولا تاويل على التاويل الاعلام الذي فيها الحاتم سبحان قال فأصلية فالاستعارة أصلية كأسد إذا استعراء للرجل الشجاع وبثل إذا استعراء للضرب الشديد الأول اسم عين والثاني اسم معنى هذا يسموها الاستعارة فيها أصلية أن تبع لشيء وإلا فتبعيها وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنز بل استعارة تبعية كالفعل وما يشتق منه كالفعل وما يشتق منه مثل, مثل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغير ذلك كل ما تسرق منه والحظ وإذنما إنما كان وإنما كانت تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يقتضيك وأن المشبه موصوفا بوجه الشبه قال ليس سمية تبعية فالفعل فالحرف وفيما اشتبه من قال لي أن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يكتضي كون المشبه موصوفاً بوجه الشبه أو بكونه مشاركاً للمشبه به في وجه الشبه وإنما يصلح للموصوفية الحقائق أي الأمور المتقررات الثابتة فقولك جسم أبيض وبيض صاف دون معاني الأفعال والصفات بكون المشاركة للمشابهة في الشبهة إذا كان مشاركة حقيقة ما بشي تشبيه بلغوص نفسها لما هو ما بشي ضروري بل استعارها الشبه تشبيه فيها إذا كان الوجه هو المشابهة بس فيه. فيها لما بيزيح الدعمة بمشابهة فيها يعني ما بيجو بشي وصحقيقي في المشابهة ما بلغب ندعي إنه صابر يعني بلغت علاقة ها هي المشابهة ولا بل. ها ما هو صبري قيم شابها قال لا في لاشيه الثابته هذا ما هو في نفس الفعل الفعل نفسه ما منه ما بيصبر فيها لا ان يكون به هناك الوجه هذيه ما بيصبر الله في امر ثابت وقال قال مثل حين نقول ايش جسم ابيض وبيض وغيره ما صابر لا في الشيء هذه ثابته ما صابر في ذيه يو طار عليها الزمان وال لا لا في الفعل نفسه وفي مشتق منه مشتق من الاصفاد اه هو ما ما بدنا اشتينا تبعي كلها ما الاصل مثل مثل الجامد سوا امر اخر يا فإذا ما قال ما بيكون الله في مثله الشيء الثابع ما هو الشيء الطارع تابعها الغيرها قال قلنا ما هو فيها نفسها فالفعل الوصفة هذي بقي هاش بتوجد وتزول على حسب لين حسب الزمان وحسب الوقت إذا ما هي الله في شيء ثابع بيرجع إليها <تصفيق> اه ما فيش الى امر اخر ما هو فيها ما فينا السالفه قال ما هو زابط قال ما ابي اصبر في اللا الثابت اه قال دون معاني الأفعال والصفات المشتقة لكونها متجددة غير متقررة. فإذا ما سبر لن يكون الوصف فيها ثابت. غير متقررة قال بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال وعروضه للصفات. ودون الحروف وها ظاهر. ما هي لكونها معانيها تبع الغير. ما هيها. كذا ذكر وهو فيه بحث. وفي بحث لان هذا الدليل بعد استقامته لا تناول اسم الزمان والمكان والاله لانها تصرح للموصوفين وهم ايضا صرحوا بان المراد بالمشتقات والصفات دون اسم المكان والزمان والاله فاجب ان تكون الاستعاره في اسم الزمان ونحوه اصلي بان يقدر التشبيه يقدر التشبيه فيه نفسه لا في مصدره وليس كذلك يعني همات حاكوا منه اه لكن قال بايرزم به على قول هم همات ذكره لقيه سابر معانه ما هو سابر اه. وليس كذلك للقبع بأنه إذا قلنا هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا شديدا ومرقد فلان لقبره فإن المعنى على تشبيه الضرب بالقتل والموت بالرقاد وأن الاستعارة في المصدر لا بنسى المكان بالتحقيق ان الاستعاره في الافعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها الى المعاني القائمه بالدواب تبعيه سواء كانت اسم مكان ولا غيره سواء من دخل اسم الفاعل او ذكرها لنما بيجي على بس ما اشدون هم منها ولا نحوها. نحوها. نحوها هو ما بلاشتي نحوها يعني من المشتقات وغير ذلك قالوا غير ذلك هو بدنا ما اتحكى ما شلونها اسم الزمان والالهن داخله فان قال هي داخله لازم فيها كلها لأن صارت دال على المعنى القائم بالذات وهو المقصود الاهم الجدير بان يعتبر فيه التشبيه وإلا ذكرت الألفاظ الداله على نص الدوات دون ما يقوم بها من الصفات لو المقصود بها هي لكن المرجع الى الى المصدر هذا هناك كيف الاصفات مثل ما مررنا مررناها في الايه ها مرقدينا اذا قلنا ان التشبيه في مقصود بها المكان فالمرجع الى المصدر المقصود المكان تعاد هذا اشتهي هر اهو اه ما المكان نفسه وبس غير والله وش معنى شبه المكان باليت بالموت ربنا يقول من بعد انا عم مرتديه على بنت عذراء من الدواده شبه مكان القبر يعني هاي. مكان القبر <تصفيق> شيء مكان ما ما قال هنا انك ما ذكر لا معناها ان شبه قل شبه النام لا مكان النوم اه بالموت لما با. با. نروح با. هناك شفه اني شفت على الباط يعني نفس الباط اه شبه مكان النوم يعني ما غير هذا هذا يعني ما في شيء انت الشيء هناك بايع ولا مذكور ولا شيء لا حق النوم لا أجغل الفائدة و إشعر欢 نقول إقرار و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و إشعر و عزمه ليش تورمه؟ لا لا ما سفره. المكان عندك. ما يشترك هذا عندك؟ لا لا المرقع لنصر في اذا المعنى في قاوة البرقات ناسه. ما المكان. المكان ما له فايده. حانا عيه عوصفات. يجب. نقول زي. اه ما المقصود الذات. الصفات. وجم ما هي؟ ناشتين الاحصاد ها. وش بيقولتها قال المعنى بس. كلها. الوصف هو الوصف هو, هو الزمن داخل فيه. ما هو مقصود. الوصف هو اه. دلوقتي. اذا يناب اسم الباع واسم المفعول الزمن دا له داخل فيه او لا? اه? زمان. زمان اه يتقدم. اه يتقدم. اه يتقدم. اه فاذا ما ما هو سابر قال لنا نشتي الوصف الثابت. هو هوش? هو امر اخر غير ذا هذا الذي هو الاخر اذا قلنا اذا رجعنا مثلا الى مثلا شبهنا الرجل في العلم ولا في القيام ولا في, في اسم الفعل واسم المفعول رجعنا الى المعنى وش المعنى الثابت العلم المصدر اه القائم القيام في كل شيء يرجع الى مصدر هذا يعني ايش دين ها بها اصفة انها متجددة. ايش باب المال. هي. ملان ما ماشي. انه شي ثبت امر هناك. ثابت. يجيس احلا يوصفها ما مقصدها التقدم. خلو. خلال فل... تشبيه. مقصد التقدم. اما دا عندك يوب دا امر اخر اذا اشتي التجدد يا النظر الى التجدد اذا هو الجامع بينهم ولا هو المقصود بالتشبيهات لا شلون المعنى انا معنى كل هذا معنى كل النقاش ايه لازم قاعد على فيها كل عام بعد بعد قال فتش في, في الاولين اي الفعل وما اشتكوا منه له معنى وفي الثالث أي الحرف لمتعلق معنا معبها ربها غريبة